وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناها عليكم إن كان لكم أذم من مضار أو كنتم مرضا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عدل الكافرين عذابا مهينا وإذا كنت أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأردت أن تصلبهم فقسم الجيش جماعتين تقوم جماعة منهم تصلي معك ولياخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم فإذا صلت الجماعة الأولى ركعه مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو والسائر الجماعه التي كانت في الحراسه ولن يصلوا فليصلوا ركعه مع الامام فاذا سلم الامام اتموا ما بقي من صلاتهم ولياخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا اسلحتهم فان الذين كفروا يتمنون ان تغفلوا عن اسلحتكم وامتعاتكم اذا صليتم فيحملون عليكم حمله واحده واخذوكم في غفلتكم ولا اثم عليكم ان اصابكم اذى بسبب المطر او كنت مرضى ونحذو ان تضعوا اسلحتكم فلا تحملوها واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون ان الله هيئ ادل الكافرين عذابا مدلل لهم إذن أيها الأخوة ربنا جل جلاله يعلم المؤمنين صلاة الخوف وديننا قد علمنا كل شيء نحتاج إليه وإذا حفظ النفس واجب وحفظ الدين واجب وحفظ المال واجب وحفظ العقل واجب فجاءت التشريعات بحفظ الضروريات ولما ذكر ربنا صلاة الخوف قال بعدها فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا فرقتم أيها المؤمنون من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح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 ولا يجود تأخيرها عنه إلا لعذر هذا في حال الإقامة أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر وتأمل أخي الكريم كيف جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة فإذا قضيتم الصلاة فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن ذكر الله تعالى ثم قال لما ذكر الخوف قال فإذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا فيؤدي الإنسان بهذه الصلوات وقد جعل الله تعالى الصلوات ليليتان ونهاريتان ووسطى تقسمت على الأوقات لأن في كل وقت تتجدد على العبد نعم الله وكذلك صارت في هذه الاوقات حتى يخشع الإنسان في الصلاة فإذا خشع في الصلاة خشع خارج الصلاة فكانت أعمال الإنسان سجلا للأعمال الصالحة ثم قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تضعوا أيها المؤمنون ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافر فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون ويصيبكم مثل ما يصيبكم ويصيبهم مثل ما يصيبكم فلا يكون صبرهم أعظم من صبركم فإنكم ترجون من الله الثواب والنصر والتايد ما لا يرجونه وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه ثم قال تعالى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 لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعا ترد عنهم من طالبهم الحق إذا الحكم بشرع الله هو المستوجب <تصفيق> إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فربنا قد أنزل الكتاب وأنزل السنة بالحق لندعو الخلق إلى الحق بالحق وبين قال لتحكم بين الناس بما أراك الله الحكم بين الناس بما شرعه الله تعالى ثم قال ولا تكن للخائنين خصيما أي لا تخاصم عن الخونه وتدافع عنهم إنما واجبنا أن نبين حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى من فوائد الآيات مشروعية الصلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال فهو حياة القلوب وسبب طمأنتها وسبب طمأنتها النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو والأمر بالصبر على قتاله اللهم ارزق المسلمين أجمعين الصبر في طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم هيئ لنا وللمسلمين من أمرنا رشدا واهدنا يا أرحم الراحمين وأصلحنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد